صراط الذين أنعمت عليهم غير المغتوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن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 وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ السَّرَا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْكَ تَحْدِيثُ مُوسَى وَهَلْ تَنكَحَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُسُ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ وَأَجِدُ عَلَى النَّارِ لَمَّا أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس قوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إِنِيَأَنَ اللَّ ل إِلَ إِللاا أَنَ فَعَبُدَنيِي وَأَقِمِ الصَّلَاتَ لِذِكريد إِ السَّاعتَ آاتَةَُكادُ أُخفِي ه تُ جَزَ كلُّ نَفْسِم بِم تَ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 وجعل لي وزيرا من أهلي هاروناخ اشتد به أزلي وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا وَلَقَدْ جِئْتَ تَسْأَلُكَ يَا مُوسَىٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِي فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ ياخذه عدول لي وعدول له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل دلكم على من يكفل فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتَكُونَا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 لَهُ طَغَا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْطُرَ عَلَيْنَا أَوْ أن يطغى قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعْكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَاتِيَاهُم فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ وَجِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّا قَدْ حَيَّأْنَا إِلَيْكَ أَنَّ الْعَذَابَ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 وَلَا يَنْسَى الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ لَرْضَ بِهَادًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَسْوَادًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى يُولُ وَضْعُ وَالنَّمْكُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً وَلَ قَدَرَينَا آياتاتنَ كُلَّهَا فَنْكَذذَّبَ وَأَبَ قالَا أَجتَنَا لِلتُخْرجَناَا مِن نَِّنَا بِسِحِكَ مُسَ فَل نَاتِيَّكَ بِسِحر مِثلِهِ فَجَعَبَيْنَ نَا وَبَينكَ مَووعدَ الل نُظِّفُه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 قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من قدكم بسحرهما بسحرهما وذهب باقريقتكم المسلم فاجمعوا كيدكم ثم قَدْ أَصْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْتَ تُلْقِي وَإِمَّا أَنَّا نَكُونَ أَوَّلَ مَن أَلْقَى قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت لعلى مَا ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنع كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى ولا يفلح الساحر حيث اتى فالقي السحرة سجدا قالوا آمنا بربها هارون وموسى قَالَ أَلَمْ نَكُنْ لَكُمْ قَبْلَ أَنَاذَنَ لَقَدْ كُنْتُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي أَلَمَكُمُ السِّحْرُ فَلَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَل أُصَّبًاَّكُم فِي جُزُووعع النَّخْلق وَل تَعللَمَُّ أَّونَ شَدسُ عَذَ ببل وَأَبَقَا قالَاولًا نُ صِكَلَ مَجَ أَنا مِنَ بِنَاتِ وَالَّذِي فْطَرَنَا فَقَط مَّا تَقْتَب إِنَّمَا تَقْتِي هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِنَّ آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرْ لَنَا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يات ربه مجرما فإن له جهنم فَإِنَّ لَهُ جَنَّمًا لَّا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ وَمَن يأتِ بِمِنَّةٍ قَدَّ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الْمُتَرَجَّاتِ الْعُلَا جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ يَلًا هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تزكى ولقد اوحينا إلى موسى أنسر بعبادي فاطرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشا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 وَيَقُولُ وَعَدْنَاكُمْ وَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْيَمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهتدى وما اعجلك عن قومك يا موسى قالوا ان اولائي لا اسرعلت اليك وعجلت اليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وظله السامري فرجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا افَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمَرْتُكُم أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ أَمَرْتُكُم أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ وَلم أَخْصْلَ سنَانَ وَعدَكَ بِمَللكَِا وَلَكِ النَّ حُ مِلنَّ أَزَرُ وَلكِ القوم فاقذفناها فكذلك ألقى السابري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي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 وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قالوا لن برح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قَالَ يَبْنَ أُمَّ لَا تَاخُذْ بِلِحْيَةِ وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقَتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرُقُبَ قَوْلِي قَالَ فَمَا خَطَبُكَ يَا سَامِرِي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 قول لا مساس قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبرت قبضة من ثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي قَالَ اِذْهَب فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَمْتًا قُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتَ عَلَيْهِ يَكِفْلَنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفًاهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا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 قال دين فيه وساء لهم يوم القيامه حملا يوم ينفخ في الصو ر ونحشر المجرمين يومئذ سرقا يتخافتون بينهم الَّذِينَ اسْتُمُوا إِلَّا الْعَشْرَةُ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْسَلُومْ طَرِيقَتَنَّ لَّبِسْتُمُ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ فَنَقُولُ يَنْسِفُهَا رَبُّنَا سَفَا سَيَزِرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفْهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا لَا تَرَى فِيهَا عِو جًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذِيَ يَتْبَعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ له وخشعت الاصوات للرحمن وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمعوا الا همسا وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمعوا الا همسا يَوْمَئِذِ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنِ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ إِلَّا مَنِ انْزَلَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاذ من حمل ظلما وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَمًّا وَكَذَلِكَ أَنزَلنا الْقُرآنَ الْعَرَبِيَّ وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَّا لَهُمْ يَتَّقُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثَ لَهُم ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ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 انَّكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَظْمَأَ وَإِنَّكَ لَا تَضْمَأُ فِيهَا وَلَا تَظْهَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يا شجره الخلد وملك لا يبلى فاكل لا منها فبذت له ما سوءا تو ما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه إِن فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَ بِطَاعَةٍ مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَادُوا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى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 وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا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 وكذلك نجزي ما نسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كما هلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ رَجِمًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وسبح بحمد ربك قبل قلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النار لعلك وَلَا تَمُتَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَادًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبَقَى وَامُرَهْ لَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا وامر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه وَلَمْ تَاتِهِم بَِّنَةُ مَا فِ في الصّهُُ فِيلُول وَلَونَّ لَْنَهُم بعَذَابِ مِنْ قَبَلِهِ لَقالَاُوا رَبَّّنَ لَلَا أَْسَلْلتَ إلَنَ رَسُول لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى قل كل مت رب فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى